رحلة ما، وليس ذلك بدليل، فزوجها مير واولادها مير، لان بيت القرآن لا يبع. يأتي اللقاء مرتب، يأتي لقاء مير، يأتي لقاء الطيب والفضي والنجاح. معي فيها الأقوى مع قلب القرآن. فضيله مولانا الشيخ عبد الحق محمد القاضي يسلم ما يستر من ايات الله البينات فليتفضل مولانا او لله والطول ان ينور هل يأتد من Oh, don't mm You heard the media out Yeah, yeah. I'm not in the You're not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 Allah <laughs> an <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, <laughs> no, कोनसा